وجع الاضلاع كلمات الشاعر سعود الخريب لا صرت ناوي تحطم وجع الاضلاع شريان قلبي دخيلك لا تجي صوبه لا صرت ناوي تحطم وجع الاضلاع شريان قلبي دخيلك لا تجي صوبه أصرت ناوي تحطم عوج الأضلاع شريان قلبي دخلك لا تجي صوبه <تصفيق> أسهمك مصوبه أسهمك مصابة وتجد لو جاعي أخاف من راميتن أخاف من راميتن ما هي بمحسوبة عذبتني ولعذاب اشكال وانواعي ما باقين غير اقول التوبه التوبه يا صرت ناوي تحطم عوجا لضلاعي <تصفيق> شريان قلبي دخيلك لا تجي صوبه <تصفيق> طمع بي الوقت طمع بي الوقت يوم الوقت طمعي بين البشركني بين البشركني مغيب غيبوبه يا معشر العاشقين الوقت خداعي لا بد ما يرسل المندوب مندوبه يا صرت ناوي تحطم موج شريان قلبي يدخي لك لا تجي صوبا يذيب يلي يذيب يلي تدور غفوة الراعي تطرد وراء اللقمه تطرد وراء اللقمه اللي جات منهوبه ياذي بسرك ضهر والمختفي شاعي ماعاد يمدي كذي عالسر بعجوبة لو <تصفح> صرت ناوي تحطم عوجا <تصفح> شريان قلبي دخيلك لا تجي صوتك <تصفح> من اول الله سمعت الصوت والداعي I'd fill you with oxygen, I'm your beloved. I'm no one else. I heard واليوم كنك وحيد فالخلا ضاي في ديرة من في ديرة من ظروف الوقت منكوبه نصبر ولا رواح ما تشرا وتنبعي وارزاقنا عند رب البيت مكتوبه <تصفيق> شريان قلبي دخلك لا تجي صوبا شبكة ملامح